يا شباب الموت ما يعرف شباب صدقوني ما يعرف الشيب بعد ما يفرج أنت شايب أو شباب لي يومك أمامك كل الأحد كم صديق كان معنا ثم غاب فارق الدنيا وموتا وهو ولاد كان متعافي ولا يعرف حساب من أغاني لا سلاسل لا عقاد لو عطاه الموت موعد كانتاب المصيب الموت ما يعطي وعد صار ذا الحين من تحت التراب يتذكر قلبه والله الله أحد تمت وتكفون يا شباب والرجل لا تاب يبشر بالسعاد والرجل لا تاب يبشر بالسعاد